وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأْهَى فأغا شاما ورشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الاولى اذفت الاذفه ليس لها من دون الله كاشفه افا من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر وَإِنْ يروا آيَةً وَيَقُولُوا سِحْرٌ அய்தூ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ கதவு أَمْرٍ அஹும் وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر